قبل واحد فينا في طريقه وصير إدى الله بيكون له وجهه قبلة مرابط اتجاه بيسير في إدى الله بعض الناس بعد فترة من الطريق بيبدأ يحود يمين أو يحوذ تشمال قبلة قلبه تتغير لو يقاش عارف هو راح فين أو جه منين القرب من الله سبحانه وتعالى يا جماعة مش بالكيلو ولا بالكمية القرب من الله معنى قلبي أن يضطرع الله على قلبك فلا يرى فيه سواه ابن القيم رحمه الله بيقول ارجع إلى ربك واطلبه من سمعك وبصرك وقلبك وعينك فإنه ما رجع من رجع إلا من هؤلاء الأربعة وما شرد ما شرد إلا من هؤلاء الأربعة فالمؤمن يسمع ويبصر ويبطش بمولاه والمخذول يصدر كل ذلك بنفسه وهواه ارجعوا كفاء أو كده عدب الغلام وقف يوما يقول إن من عرف الله أطاع، ومن أطاع أكرمه، ومن أكرمه أسكنه بجواره، ومن أسكنه بجواره فطوباه ثم طوباه ثم طوباه ثم طوباه ولم يزل يقول فطوباه حتى خر مغشيا عليه، ارجع لربنا ملكش فيه، ترجع وإحنا في أوان رجوع